ذلك بأن الله لم يقوم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يقوم غير لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم وأن الله سميع علم لم يكن